بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماء İzlediğiniz için UM MASTALA'L ARŞI NARA VE Allah'ın kalp tum tagawra ve la بعد اصلاحها وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته كذلك نفرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطير يخرج نباد والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذالك نصرف الآيات لضميم يشكون صدق الله